بوك تو أنا إن شديري دست واحدٌ وأربعون واحد وأربعون أورينتاتسيا التوجيه التوجيه كي اين مكتب الاستعلام السياحي اين مكتب الاستعلام السياحي هل عندكم لي خريطة للمدينة؟ هل عندكم لي خريطه المدينه الي можна توكي هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق كيه <تصفيق> هي المدينة القديمة؟ اين هي المدينه القديمه كيه <تصفيق> هي الكاتدرائيه اين الكاتدرائيه أين هو المتحف اين المتحف كيسه يمكن شراء طوابع بريد اين يمكن شراء طوابع بريد كيسه لاخو يمكن شراء الزهور Kje se lahko kupi v Ej Kje je pristanišče? Kje je tržnica? Einasuk s suq? Kje je grad? Ejna l Kdaj se začne ogled mesta z vodnikom? Mata tebda il žavla? Kdaj se konča ogled mesta z vodnikom? متى تنتهي الجولة؟ متى تنتهي الجولة؟ كاكو دولغو كم مدة الجولة؟ كم مدة الجولة؟ أراد بينييمش كو غوفوري تشيغا فودنيكا. مرشدا يتحدث الالمانيه. اريد مرشدا يتحدث الالمانيه. رات بإطليانسك جوريد شجوودنيكا أريد مرشدا يتحدث الإيطاليا أريد مرشدا يتحدث الإيطاليا رات بفرنسوسك جوريد شجوودنيكا أريد مرشدا يتحدث الفنسية أريد مرشدا يتحدث الفنسية